هل أطلق التميمي أول سهم في الإسلام؟ كان سعد بن أبي وقاص يقول أنا أول مرما بسهم في سبيل الله فهل أطلقه قبل اليوم؟ أم لم يعلم بما حدث في سرية نخلة بعد انفصاله عنها؟ أفراد السرية المتحضرون يتداولون الآن الأدلة حول مشروعية الهجوم على قافلة الوثنيين الذين طردوهم من ديارهم وأعلنوا الحرب على من آواهم وعذبوا إخوتهم وأخواتهم لأكثر من عشرة أعوام ومنعوهم من دخول مكة إلا إن كفروا ها هم يتناقشون رغم أن عمار بن ياسر معهم وهو الذي طعن أبو جهل أمه ونحر أباه ومما زاد في تعقيد الأمر أن اليوم هو الثلاثون من جماد الآخرة وربما يكون الشهر غير مكتمل فيكونون في أول يوم من شهر رجب وهو شهر يحرم فيه القتال والأهم أن نبيهم صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بقتال وبعد نقاش اعترضوا القافلة التي ليس فيها سوى أربعة رجال صعق الوثنيون لكن عندما رأوا رأس الصحابي عكاشة ابن محصن محلوقا ظنوا أنهم معتمرون فرتاحوا. لكن الحماس كان يشتعل بين جنبي الصحابي واقد بن عبد الله التميمي فمد يده نحو كنانته فانتزع سهما ثم أطلقه كالرصاصة في جسد الوثني عمرو بن الحضرمي فخر صريعا نظر الوثني نوفل ابن المغيرة إلى جثة صاحبه تتلبط على الأرض فلاذ بالفرار أما أخوه عثمان فاستسلم واستسلم معه الحكم ابن كيسان أكملت السرية مسح المنطقة ثم عادت بالقافلة والأسيرين إلى المدينة ولما وصلت فرح يهود بقرب نشوب حرب بين محمد وحليفتهم قريش فقالوا يتفاءلون الحضر من حضرت الحرب وواقد وقدت الحرب أما النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل على الأسيرين وكأنه في مكة أقبل على عثمان بن المغيرة فدعاه إلى التوحيد فأبى فأبقاه في الأسر يطعمونه الطعام المحبب إليهم ثم التفت إلى الحكم بن كيسان فكلمه ودعاه فاكتشف الحكم نبيا لم يتغير سلوكه الراقي رغم أنه أصبح زعيما رأى نبيا يحرص على هداية الأسرى والضعفاء كحرصه على هداية الزعماء أدرك أنه أمام نبي يحب للناس ما يحب لنفسه فأسلم وبقي في المدينة، ثم جرى الحديث عن مشروعية الهجوم على القافلة، فما موقفه صلى الله عليه وسلم مما حدث،